بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتره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 يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَعْرُجُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ